الحمد لله تعالى ونستعيد به ونستغفره بالله العظيم من شرور وحسنا في أعمالنا ويحب تعالى فلا وأشهد أن لا لله ورحمه لا شريك لك وأشهد أن محمداً عنك محمد, محمد النبيين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين و بعده فلا يزال حديثنا موصول في ذلك الرساله المباركه ومعتقد اعتقاله الهادي الى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن القدامه رحمه الله تعالى و طيب الثواب قد انتهينا من الكلام عن الايمان ونستفتح اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى في كلام المصنف في السمعيات في السمعيات نعم قال المصنف رحمه الله فصل الايمان بكل ما اخبر به الرسول ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه او غاب عنه نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عتمناه وجدناه ولما اقتنع على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج فكان ينقرض اللامنامه فان قريشا انكرته واكبرته ولم تنكر الملامات نعم المفروض السميات هي الاشياء التي ثبتت بطريق السمع او بطريق السماع ولم يكن للعقل فيها مدخل وهي ما ثبتت بنص القرآن او السنة مثبتة بنص القرآن او السنة وهذا غلط يعني أن السمعيات هي كل شيء ثبت بطريق السمع اي بطريق النفوص ولا مدخل, للعقل فيه. ولا مدخل للعقل فيه فهذا غيب كالذي ضربه المصنف رحمه الله قال مثل الاسراء والمعراج وضرب الاسراء والمعراج مثالا وهذا غيب والغيب نحن نسلم فيه للنص ولا ندخل في ذلك بعقولنا. فمع كونه خارقاً أي نعات الناس وقوانين الحياة الدنيا، إلا أننا نؤمن به، لأن الله عز وجل أثبته في كتابه سبحانه. وكل ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب الإيمان به وتصديقه اتسع العقل لفهم ذلك أو لم يتسع. نما نقدم النص عقلنا العلة أو عقلنا معناه أو لم نعقل فيجب علينا الإيمان قال وكان فضطا لا مناما إلى اخره يعني لو كان الإسراء والمعراج هنا مناما والا يرى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اي رؤيا مناميه فهل يعقل ان تنكر قريش هذا انسان إذا نام قد يطوف الدنيا كلها في نومه يرى انه ذهب الى شرق الارض وغربها و شمالها وجنوبها وقد يرى في من أنه انه على الشمس او القمر وطار في الهواء ونزل على الارض وما علمنا أحد في العقلاء ينكر هذا ابدا ابدا فلما أنكرت قريش من الاسراء والمعراج دل على انه كان حقيقه لا مناما وهذا شيء من قوه حجه أهل الحق يعني انهم ياتون بكلام مخالف لكلامهم ويثبتون بطلاه من كلام. الذين أقولون بأن الاسراء على كان رؤيا منامية. نقول له: لو جاريناك في كلامك أنه رؤيا منامية، فكيف تأكل قريش الرؤيا المنامية؟ وإنسان إذا نام وسمحت نفسه أو خياله في النوم، فإنه يذهب أماكن لا يعقل لو لا يعقل أن يذهب إليه الإنسان. ويفعل اشياء لا يعقل ان تفعل فاذا كان هذا مناما فهل يعقل ان تنكره قريش اذ المنامات لها قوانين خلاف قوانين الامه ولا نعرف أحدا من اهل العقل او من اهل من مس العقل قلبه ينكر المنامات فلما انكرت قريش هذا دل على انه لم يكن مناما كان حقيقه انما كان حقيقه يعني كان حصوله كان حقيقة لا مناما ولا أحد لأنه لا يوجد أحد يكذب أحد فيما رآه في نومه بل الله عز وجل جعل الإسراء والمعراج آية كبرى من آيات سبحانه وتعالى فقال جل وعلا ولقد رأى من آيات ربه الكبرى بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بالانبياء وصلى بهم وكل الصلاة كلها، هل سيصلي بالانبياء في المنام؟ يقول انه صلى بهم، وهل سغفر الصلاة التي هي أفضل أعمال الاسلام في المنام؟ كل ذلك لا سبيل إلى إنكاره، ذلك لا سبيل إلى إنكاره. فهذا من الغيبيات. التي جاءنا امرها عن طريق النصوص الذي سمعناها جيلا بعد جيل ولا سبيل لدخول العقل في ذلك حتى ولو كان وراء العقل نعم قال ومن ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقر عينه نعم أيضا هذا ايضا لا نحكم العقل فيه واضح أن هذا ثبت في الصحيح ولا نحكم في ذلك عقولنا معي وانما قصد ابن قدامه رحمه الله تعالى هذا المثال هنا لانه حصل ان بعض العقلانيين قديما وهذا من زمان ابن قدامه بل ومن قبله ولا تزال هذه المدرسه قائمه الى اليوم واهي المدرسة العقلانية الذين يردون المشوص إذا ظال فتحقولهم كهذا أيعقل أن يبقى أن يردم موسى ملك الموت فيبقى عينه أيعقل هذا أيعقل أن يقوف داود عليه السلام على مئة مرأة في ليلة ويكذبون الأحاديث حتى ولو كانت سابقة في الصحيحين يردون هذا وهذا الكلام له مدرسة قديمة من زمان ابن قدام بل ومن وإلى اليوم وهذه المدرسة كان يكون المدرسة واضح يقولون لا يولي الشيء كهذا ولا يمكن أن يصدق الإنسان هذا أبدا أن يدفعه سعين ملك الموت وهذا لا يليق بنبي من أنبياء الله بال بأحد كل العزم من المفترين صلوات الله وسلامه عليه يقولون لهم الحديث مخالف حديث في, في الصحيح، فكيف ترضونه يقولون يعني هو كيف خلص كل ما قال في العقل يرد حتى ولو كان في الصحيح حتى ولو كان في الصحيح وقد يعني جمعتنا مجالس بأمثال هؤلاء واحتججنا عليهم بمثل حديث سحر النبي وفي الصحيح فقالوا هذا حديث ضعيف أو حديث الموضوع متزغن عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت هالك دخال وهؤلاء دعاء, دعاء مشهورون أو داعيه مشهور جدا يعرفه كل شباب الصحوة من المعاصر وما زال معاصر الحيا يرزق إلى اليوم وما زال يعمل ويبعر في المسائل. وقال إن أبي الحسن الدار رحمه الله استدرك على المخالي 17 حديثا نجعله من زمان العشرة خلاص وما نفسه وهو حديث الموضوع هذه وهو... مدرسة معروفة هذه مدرسة معروفة وهي طائفة من أهل الاعتزال والضلال واضح معي ومن ذلك أيضاً حديث الزواج وحديث الكلب الأسود حديث الذبابه الذين يعني استنكروه بل و يعني شعروا بالخزي و ولكا يمكن ان نقدم الاسلام الذي يدعو الى النظافه والنظافة من في الايمان و النظافه بحديث مواقف الزباب حديث مواقف الدباب يعني فهذا لا يعقل ان نقدم الاسلام كيف نقدم الاسلام في الغرب ونحن نقول بان الدين يحث على النظافه ويدعو يدعو الى النظافه و هذا يعني هو النبي عليه الصلاه قال لك إذا وقع الذباب في قناة أحدكم أو في طعام أحدكم هل لا ان أن تأكله؟ ما فقال فلينقله يعني يغمسه طاب نفسك أن تأكل فقولك أو قشرة قشرة لا تطلب نفسك إنه طعام ما أحد طار لك ما أحد ألزمك بأن تأكل وأضع معين النبي بينا العله من هذا الحديث ومع وضوح العلة بالنص إلا أنهم يردون هذا وحديث الكلب الأسود وما كان على هذا النحو من النصوص قلنا في الكلب الأسود آه... كيف يكون شيطان وإننا, وأننا الان لو أدينا بكلب أسود وكلب أبيض وقمنا بتشريحهما إيماء لوجدنا أن هذا له معدة وهذا له معدة وهذا له امعاء وهذا له جلد وهذا له, وهذا له وعظم ولا كلب فكيف نجعل هذا الأسود شيطانا والاخر ليس بشيطان الكلام لا يمكن في العقل وقاله أيضاً داعيه مشهور من الدعاء المعاصرين وكان يرد هذا بشراسه واضح معين فالمدرسة معروفة من زمان ابن قدام ومن قبل ابن قدام رحمه الله أن كل ما قالت عقولهم من النصوص الصحية بل من نصوص القرآن نفسه لو خالفت النصوص عقولهم ردوها وتأولوا لها تأويلاً باطلاً حتى يصرفوها عن ظاهرين ولكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الحديث نحن نؤمن بهذا الحديث كلها ونمرها على التأويل الصحيح لها فموسى عليه الصلاة والسلام لما فقأ عين ملك الموت لم يفق عين ملك الموت وهو يعلم أنه ملك الموت لم يفعل هذا هو يعلم إنما في الحديث أن موسى كان في بيته فرأى رجل رجلاً معه في الدار دخل جوستيذان واضح معي وهذا لو حصل مع أحاد الناس لكان كل غيره على أهله واضح معي وكان موسى صلى الله عليه وسلم كما رأى النبي كما في الصحيح قال إن موسى وجل حيي ستين يعني كان شديد الحياة يحب السطر على نفسه وعلى اهله فلما رأى ذلك أخذته الغيره وكان الملك في صورة رجل وما خطر على بال موسى أن يكون هذا ملك هذا ذات فرطمه ففقع عينه أي على أنه رجل دخل بغير استئذان فلما رجع. الملك إلى ربه تبارك وتعالى ورد الله عليه عينه وقال يا رب إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت فأرسله مره اخرى وقال له أجد ربك فلما تيقن في هذه المرة انه ملك الموت سلم سلم لأمر الله عز وجل ولم اعبرت وقال له الملك يا موسى إن ربك يقول لك ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعراء مستها يدك قال ثم ماذا قال الموت قال فالان تسلم ولم يعترض قال حمايت انه جاءه يطلب نفسه فلم يلق موسى عينه الموت عطو يعلم لكن لما علم انه ملك الموت لم يلق عينه واضح ولو كان يعلم لما فعل هذا ابدا انما استسلم لربه واقوى على واقوى الموت وقال الان او قال فلن فنحن لا نرضى النصوص بقولنا واضح وهذا منهج ومبدا عصري وفي عصرية بكل اسف فتن رفض النصوص الثابته في النصوص الوحي بالعقل فتن رفض النصوص العقلية السائله في بالقران والسنه بالعقل لمجرد مخالفتها العقل وهذا هو الضلال بعينه هذا هو الضلال بعينه وهذا الكلام نولد من المعتزله وكذا من المعتزله الذين يتكلفون لكل نص لا يوافق اهواءهم أو لا يوافق عقولهم تاويلا باطلا بل هذا يتصف فيه الامه ولا زال هذا موجودا الى الان نعم قال على إلى ربه فرد عليه عيد ومن ذلك أشرب ساعة مثل قرور التجاري ونذور عيسى مريم عليه السلام شرب ساعة أيضا هذا أيضا من ثبت عن طريق السمع أي عن طريق الاخبار لا, لا ندري عن هذا شيئا أي بعقولنا فنحن نؤمن أن الساعة لها أشرب الساعة المقصود بها القيام المقصود بها القيام وجعل الله عز وجل لها أشراط أي علامات علامات تقع بين يدي القيامة وإنما جعل الله هذه الاشراط في وذلك لعظم أمرها وذلك لعظم أمرها لذلك جعل لها اشراط بين يديها ليتهيأ الغافل وترد المظالم ويكون الناس على حذر ويكون الإنسان دائما متوجسا طائفا وقد ورد هذا في عشرات النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليس الإنسان فقط بل حتى الحيوان يشفق مثلا في مثل يوم الجمعة أن تقوم الساعة فيه وهكذا فجعل الله لها رشراتا وعلامات وذلك لعظم أميها وخطرها ومن هذه العلامات أي من أبرز هذه العلامات الدجال الدجال وهذا يخرج في آخر الزمان يخرج في آخر الزمان وهذا ثابت كما في سنن ابن ماجد وغليمه وصححه العلامة الألبان أن النبي خطب الناس وقال يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إنه لم تكن فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة مثل فتنة الدجال وانه ما بالنبي إلا وحذر أمته الدجال وكان يستعيذ به وكما علمنا ذلك أن نستعيذ به دور كل صلاة أي من التي كان يستعيد بها رسول الله، أو منها رسول الله، صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من التجار دورة كل صلاة واضح، وهذا آخر في آخر السماح، وله فتنة عظيمة جدا له فتنة عظيمة جدا والله عز وجل سيؤتي على يديه من الخوارق امتلاءاً وامتحانا واختباراً ليميز الله الخبيث من الطيب، وهذا الرجل. ينبس في الأرض أربعين يوماً يوماً كسنة ويوماً كشهر ويوماً كأسبوع وباقي أيام كأيامنا باقي أيام كأيامنا فيأمر السماء فضمتر ويأمر الأرض فتخرج خيرها ويفعل كل شيء وجعل الله له فتنة عظيمة كما أهولها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة مثل فتنة الدجال ثم قال وان يخرج وأنا فيكم فأنا حديثه وإن خرج أي بعد وفاة النبي فكل مريض حجيجه نفسه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعين بالله من فتنته وذلك بحفظ العشر آيات الكول من فتنه من صورة الكافر كل هذه الإعلام لا سبيل إذا إلكان يهجب هي بالقوآن ويب Suna ويب Suna فلا سبيل الى إن هذا نعم قال رسول عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام قرأ أيضا لأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله عز وجل إليه وهو حي عيسى عليه السلام رفع وهو حي رفعه الله عز وجل لما وشى به اليهود لعنهم الله إلى حاكم الرومان آنذاك لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يتمكن في حال حياته من إقامة دولة أو من إقامة قوة, قوة لدعوته وذلك بسبب أن اليهود كانوا دائما يوشون به إلى حاكم الرومان أو إلى حاكم الشام من قبل الرومان لأن الشام آنذاك ومسراء كانت تحت حكم الرومان فكان اليهود لعنهم الله كعادتهم يوشون به عليه الصلاة والسلام فما كان يكاد ينزل في بلد ويستخر فيها حتى يحمد رحله وينتقل إلى بلد أخرى ظل هكذا عليه الصلاة والسلام إلى أن رفعه الله عز وجل إليه ولما عورت المشاية به أمر حاكم الروماني أن تحشد الجيوش وحاصَرُوه في بيت حاصَرُوه في بيت هو والحواريون معه هو والحواريون معه فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي إثني عشر مرة يعني بعد أن آمن بي سيكفر بي إثني عشر مرة ثم لما تأكدوا من حصار الجيش للبيت قال لهم ايكم يلقى عليه في شبهي ويكون معي في الجنة فلم يقب أحد من حوالي الذين هم أخصوا الناس به إلا غلام وكان أصغرهم فقال له أرى غيرك ثم انتلواهم برة ثانية فلم يقب غيره ثم انتلواهم برة ثالثة فلم يقب غيره فالقى الله شبهه على هذا الغلام وهذا الذي قتب والذي قال الله عز وجل فيه ولكن شفها لهم أي قتلوا الشباب أي قتلوا الشباب ثم رفعه الله من روزنة كانت في سف البيت إليه تبارك وتعالى ولما مات عيسى عليه الصلاة والسلام وقع عيسى عليه الصلاة والسلام اختلف هؤلاء الحواريون الذين كانوا هم أتباعهم فيه على ثلاثه طوائف، على ثلاث طوائف، والطيب الاولى قالت كان فينا الله ما شاء الله ان يكون, ما شاء أن يكون ثم صعد الى السماء وهؤلاء هم المسطوريه وطائفه قالت لا بل كان فينا ابن الله ما شاء الله أن يكون ثم رفع الله ابنه اليه وهؤلاء هم اليعقوبيه وطائفه قالت بل كان فينا عبد الله ورسوله فما شاء الله ان يكون فلما شاء الله أن يرفعه يرفع رفعه إليه وهذه كالمسلمه فاجتمعت الكافرتان على المسلمه وقتلوه فقتلوها، وهذا حديث من عباس، إذا لم يبقى نصارى في الأرض بالمعنى التوّارث، لم يبقى في الأرض نصارى بالمعنى التوّارث، أي أنهم لم يبقى نصارى ورث الكتابة جيلا بعد جيل عن النبيين عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفروا وارتدوا وقتل المؤمنين، فلم يبقى نصارى على الصورة الشرعية بالمعنى التوّارث، إذا ما هؤلاء الموجودون في بلادنا؟ هؤلاء هم أبناء وأحفاد الرومان الذين كانوا محتلين لهذه البلاد، الذين كانوا محتلين لهذه البلاد، وأن النصارى من أبناء مصر فاسلام لما دخل الفتح الإسلامي مصر. لا يوجد الان على الأرض نصارى نصرى بالمعنى الدوّارسي، ولا يهود بالمعنى الدوّارسي، إنما أن تتناقل دلاخل... الأمة جيلا بعد جيل رسالة نبيها كما فعلت الأمة المسلمة وهكذا نحن الآن مسلمون بالتوارث التورز تلاف عن أبيك تمام؟ وهو رسالة أبوك عن أبيه وهكذا وآكس و... فليس هناك لا الله ولا لصارى على المهنة التوارث فرفع الله ريسى عليه الصلاة والسلام إلى جهن وأوحد بل رفعه الله ريه وسيضر حياً إلى أن ينزل في آخر الزمان إلى أن ينزل بآخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث فسينزل عيسى وهذا من أشهد ساعة سينزل عيسى والتقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المعراج لذلك أهل العلم من هذه الأمة يعدون عيسى عليه الصلاة والسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي من الصحابه الكرام عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام لانه اجتمع برسول الله روحا وجسلا يعني اجتمع وهو حي بالنبي في السماوات وهو رسول وهو صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان عيسى لما ينزل سيقود هذا الدجال هو الدجال يهود هذا والمسيح الدجال وسمي المسيح لان عينه منسوخه هذا الدجال يعني بيرتو المسيح أي مسيح الحق يقتل يقتل المسيح الباطل مسيح الحق يقتل المسيح الباطل مسيح الصدق يقتل المسيح الكذب التجال واضح معي وينصر في الارض ويصلي او ينشر العدل في الارض ويصلي عيسى عليه الصلاه والسلام خلف رجل من هذه الامه المباركة خلف رجل من هذه الامه المباركه ثم يموت عيسى عليه الصلاه والسلام باحداث سنذكرها ان شاء الله تعالى لازم هنا حتى لا نخرج عن نص وصف الكتاب او عن شرط الكتاب المقصد وهذا سياتي بتفصيل ان شاء الله في كتاب مستقل في الكلام عن اشراط الساعة على وجه الاستقلال وبيان ادله كل علامة من هذه العلامات وأقسام هذه العلامات إذا كان من الشبه التي تتساؤر ايضا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا خاتم النبيين وقال لا نبي بعد فكيف مرد على هذا وعيسى سيكون موجودا في الامه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمان لن يحكم بشريعة الغرب وشريعة الإسلام فإنما هو سيحكم بشريعة الإسلام ولذلك قال يخضر الدجال ويكسر الصليب ويضع الجسد وهذا يحكامه الشرع الإسلام وهذا يحكامه الدين وهو لم ينزل بشرعة إنما جاء وحكم بشريعة النبي عليه الصلاة فلم يضع أو لم ينزل في الأمة على أنه رسول. على وجه الاستقلال بل اتبع أو تابع لهذه الرسالة لهذه الرسالة المباركة شبهة أخرى من هذه الشبهات مسألة يكسر الصليب يكسر الصليب ونحن مأمورون إذا كانوا هناك نصارى أن لا نتعرض لكنايسهم أو لا نتعرض لبيعهم وأن لا نتعرض لأماكن عبادة بهم، لا نتعرض بخلاف حكم بلائهم للكنائس أو المعابد في بلاد المسلمين لأن اليهود والمصر أو غير المسلمين عموما يحرم عليهم ويحرم على المسلمين أن يسمحوا لهم أن يقيموا كنائس أو دورا للعبادة في بلاد المسلمين هذا محرم هذا محرم ان يسمح لغير المسلمين باقامه دور عباده في بلاد المسلمين هذا آل محرم الرام وذو المسلمين انما تنقسم الى ما فتح منها علوة العراق والشام ومصر لا خلاف بين الامه لا خلاف انهم لا يسمح لهم ببلاد الكنائس ولا قلايات ولا دور عباد ولا اديره لا يسمح لهم بهذا وان بنيت تهدم وان تهدم كما بين احد أئمة السلفي من علماء مصر في رساله له جميله النفائس وعنوان النفائس في ادله هذه الكنائس واضح معي فلا نسمع له قولا واحدا باتفاق ما في الكلاب عند الامه انما حصل الكلام والتنازل هذا وهذا من جراء الثوره التي يسمونها الثوره المباركه وحصل أن دعاة الحق الذين كانوا يومًا يدعون إليه صاروا يدعون إلى هذا وتنازلون عن مثل هذا ومنهم نقول يقول إخوان ونفضاء إلى غير هذا الكلام فالقسم الأول من ديال المسلمين ما فتح عن مكان يحرم أن يبنى فيه كنيسه يحرم أن تبنى فيه كنيسة وما فتح من ديال المسلمين صلحا ففيه خلاف تمام؟ على صورة ديب الصورة من البناء الجديد الصورة الثانية وهذا متفق أيضا الصورة الثانية ما كان منهم ما كان من دون عبادتهم موجودة يعني قبل دخول الفتة الاسلامي هذه البلاد هذي من أيترك على ما هو عليه أن يهدم. خلافه بين آله منهم هم من قال يهدأ ومن من قال يهدم. والذين قالوا يترك قالوا إذا بني أو تهدأ أو تعرض لي التلا. الهد او السخور لا يصطح منه ما تهدى لا يصطح منه ما تهدى ورحمن فعيسى عليه السلام سينزل فيكسر الصريح ونحن مامورون في البلاد نحن ندخلها ونفتاحها مثلا صلحا مثلا ان نضع اهلها على عبادتهم وأخضاه وعمر النبي له ذلك نطلقهم لا نتعرض له في بيعين ولا في كميسهم وصار على هذا عمل أمة وعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل ويكسر صليب هؤلاء لما لا في كنائسهم ولا دخل لنا بهم، وكما امر النبي عليه الصلاة والسلام هذا أو هذه الصورة يسميها العلماء نسخ، هل يمكن هناك على هذا سؤال هل يمكن أن يقع النسخ بعد انجهاء التشريع أي بعد انجهاء النبي عليه الصلاة الجواب لا يقع النسخ بعد موت النبي إلا ذلك الحال فقط ماذا؟ وليس هذا الأسفل إنه هو نسخ بكلام النبي عليه الصلاة وليس فداء النعيم عيسى إنما الذي أخبر به رسول الله يخضر التجال ويكسب الصريب ويخضر خزيه الذي أخبر به رسول الله إنه هو نسخ من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال رفروج يا أجو نعم هذا أيضا علامات ساعة. هذا أيضا من علامات ساعة. يا أجو مأخوذ من, من الماءج وهو النار اضطراب النار. واضح. ويا أجو أو يا أجو ويا أجو من كثرة الماءج بينهم. وهم يجوون أن يجو بعضهم في بعض. وهؤلاء أمة من بني آدم هم يجب مجدور أمة من بني آدم وهم أمتان عظيمتان من أعظم الأمم خلقا وقراروهم جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في أكثر من حديث فدخل إذا أنه دخل يوما على هم سلمة رضي الله عنها وهو طرع بثار وقال ويل العرب من شر قد ترى لقد فتح اليوم من سد يأجوج وما أجوج كهذا وأشار إلى أسلعه السبابة أو الإبهام والأكذنين و يأجوج ومأجوج هما الامتان اللتان اقام ذو القرنين رحمه الله السد بيننا وبينهم ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض كانوا يغيرون على الناس هم حولهم ويظلمونهم ويصرفون لهم ارضهم واموالهم فاشتكى الناس الى ذي القرنين قال ان ياجوج يا ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لنا حاجز اي عطاء وهجره على ان نجعل بيننا وبينه سد قال ما تكلني فيه ربي خير قال ما اريدكم اجر فاعينو لكن المطلوب أن تعينوني فاعينوني لكن بقوه مش اجعل سد لا اجعل رجما ورجم اكبر واكبر من السد انا لو عنتموني ساجعل بينكم وبينه رجما لا سد فأتوا لي سور الحديد حتى إذا سوا بين الصلافين قال النفو يعني جاب قدر الحديد والنحاس ووضعوها وأشعروا النار حتى زاد هذا بين الجبلين, بين الجبلين وسد بين الجبلين وسد بين الجبلين سد لا يستطيعون وضع ربما لا يستطيعون صعوده ولا ارتقاءه لإلجهة المطرر ومين المطررين أن هذا مفكر ربه وان هذا لن يدوم هكذا انما سيبقى الى ان ياتي وعد الله عز وجل فإذا جاء وعد الله خرج والهدم هذا السد فقال النبي واخر كما في بعض الاثره انهم يلحسونه او كلستهم اي هذا السد حتى يجعلوا أو يكون ما بينهم وبين ان يخلقوا شيء يسير جدا شيء يسير جدا فليقول لهم زعيمهم ارجعوا اليوم وسنرجع ودن انخلص عليهم فيرجعون من غد وقد رجع السد كما كان فإذا أراد الله عز وجل خروجهم امرهم زعيمهم في ذلك اليوم أن ينصئهم وقال لهم ارجعوا فسنرجع إليه غدا إن شاء الله فقدم المشيئة في المره الأخيرة فيرجعون من الغد وهو بفيئته كما ترحوه فيفتح فيفتح ويخرجون ويعزون في الأرض مسالا حتى كما أخبر النبي عنهم أنهم يقولون على بحيره الطمارين بحيره يشرقونهم ويأتي اخرون من بعدهم يقولون لقد كان هنا يوما من الأيام ما وكما أخبر الله عنهم وهم من كل حدم ينسلون لا أخضر ولا ينسلون كل ما على الأرض يمسحون. نبات، حيوان، جراد كل شيء ولهم فتنة عظيمة جدا وهم الذين يأمر الله عز وجل عيسى أن يلجأ إلى الطور بمن معه من المسلمين فإنه لا لا ضاقة لهم بكتاب هؤلاء لا ضاقة لهم بكتاب هؤلاء ويقع البلاء بعيسى ومن معه بسبب هذا حتى يكون راس الثور لوالد الأداء حليم حتى لو تكون البيئة الديمار لأحد مليه من رأس الزوء من ذلك بسبب ما هو فيه من الفتنة والملاء وظيف الحلال ويلجأ إن سيرا ربه ويتضر العوالي المؤمنون معهم أن يكفيهم الله عز وجل أمر هؤلاء فيرسل الله عليه المرض اسم النور في أعناقهم فيرسلون كلهم كموتة في رجل واحد بوقت واحد ويشبحون فرسا أي لمن تلس فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخاتي كأعناق الجبل يعني فتأخذهم الطير وتلقيهم حيث شاء الله عز وجل وقد انتلت الأرض من زهبين وناتى من فيرسل الله عز وجل بطرا فيطهر به أفضل وحديث فهذا زادت أيضا ولا مجال الإنكاني هذا أيضا وإذا أنه زادت قوان ولا مجال الإنكاني كما يقول بعض المدرسه العقليه ايضا أين هم الان ونحن الان وصلنا الى ادق الاكتشافات العلميه والاقمار الصناعيه التي تصور ادق التفاصيل على الارض فين هم الان يضرمنون ولماذا لم ترصد الاقمار الصناعيه الان اماكنهم لماذا مهم كلمه سهل جدا هو موسى بطوله. ألم يضرب الله عليهم أتيها في سنة أربعين سنة أربعين سنة يتهيئون مع رخول الليل للسفر والإصراع في الليل فإذا بهم في الصباح في نفس المكان الذي بدأوا منه في المساء أربعين سنة وبينهم الرعاه والبد في شبه الجزيرة ملآه حوله ومراه راحت ما الاشتاب هذا وأركاه وكانوا غير طاهرين ناس لكن موسى وقومه اصبر أربعين سنه أربعين سنة وهم يتجولون في شبه جزيره سيناء مع الرعاه والبدو وما راهم احد ولا سبعه قريه في الجبال هل يوجد دليل لكم على الخروج هذا ممكن هذا شيء مستحيل عشان يأتي الان فاسق من فساد هذه المدرسه تقول إن هذا امر صعب وهم في الان والفرس على الى هذا نقول هم امه او امتان موجودتان الان موجودتان الان. من علامات الساعه نعم قال وخروج الدجال وخضوع الشمس نعم. ذلك من مغربها نعم واشبه ذلك ايضا لما ولكن هؤلاء الله يكون الله ويقول الله يقول الله عز وجل يقول يحرز المؤمنين قال يقول عباده يعني الله يقول الله يقول الطور يقول الله يقول الله يقول الله عز الله يقول واضح يقول الله يقول الله يقول الله وكانت الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول ويجوز لنا أن على عن الفتن ونحن ذلك وأن نطلق الفتن فترة من الزمن ونعاوذ المسلمين للفتنة و.. ولا يصلح بها تقول نحن يجوز نحن نقاتل و.. والله عز وجل الله يوصر أولياء عيسى وليا والذين لا الله عز وجل علمنا بعيسى عليه السلام انه اذا لم يكن لنا بعونه القبل ولا طاقه فلا مخاطر بالمؤمنين لا رفاق بالمؤمنين حتى خرج الله عنهم ضره واهلك يجود ما في السماء قال وخروج الدابه اا وهذا من علامات الساعه انه تخرج دابه كما قال تعالى في صورة النبي فإذا وقع القوم عليهم فخرجنا لهم داب دابه من الارض ايه الله اعلم لم يرد في النص اي في نص صحيح مرفوع الى النبي عليه السلام ما هي والمفسرون لهم كلام, كلام طويل في هذا لكن لا يذكر منه شيء ومنهم نقول انها دابه تشبه الفرس ومنهم نقول دابه تشبه البعيد ومنهم نقول دابه انه السعبان الذي كان ساكنا في, في الكعبه حالها فيها إلى غير هذا الكلام، إلى غير هذا الكلام، لكن هذا لا يهمنا، يعني سواء عرفنا أنهم ثعبان أو أنهم فرس أو أنهم بعيد، هذا لا يهم، لما يترتب على هذا عمل. المهم أن الله سيخلق دابة عظيمة من الأرض، ومن أذلة عرب بهذه دبنا تكلم الناس، أنها تكلم الناس، بل وتسم الناس، يعني تعلمهم يعني، هذا مهم وهذا منافق أو هذا كافر. يقلب الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يؤمن وأن التوبة تقبل، وأن العمل الصالح يرفع إلى خروج هذه الدابة إلى خروج هذه الدابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرفع أفضل إيمانها لا تكون أعملت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ خير أما صفتها ومكان خروجها فلا نصف كما قلنا يُنكَلُ لِلَيْهِ تِلَيْهِ لكن يؤمن بخروجها وأنها آلية من آيات الله تبارك وتعالى على غير المعهور من طواليل الناس على غير المعهور من طواليل الناس نعم قال أضوء الشمس من مغربها وأشباؤ ذلك لما وصفها بين النظر نعم أيضا هذا من علامات الساعة إلى خروج الساعة, والفروج الساعة والفروج الشمس من المغرب خروج الشمس من المغرب إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشمس لما تمت وقد سوء للنبين هذا يعني إذا غابت الشمس هالي الآن في القروح فقال إن الشمس إذا غابت أو غابت تسجد كل ليلة تحت عرش الرحمن تسجد تحت عرش الرحمن ما يجبقى إنسان من أصحاب المدرسة العقلية هؤلاء قل الله وقلت لا يزايب تسجد تحت عرش الرحمن ما ينتظرون من عندنا وتشرف عندنا سمين ولا راحت عبسو رحمة ولا شيء من هذا والآن صارت نظارات صناعية قصوى وأنت ممكن بنفسك أنت الآن لو ركب طائرة وزرت باتجاه مثيل الشمس حاله كلما تلقت غضب صدر الشمس وستغض في نهار دائم لو ضربت الباب باتجاه الغرب دائما ستكون في نهار واضح مال ذين عبسو رحمة هنا إذن هذا الكلام لا عوض له لما أخبر بذلك النبي ناتسوا بعث عبسو رحمة فنستأذن فتستغل ان ترجع فيه لها كما قال الله عز وجل كما في صورة الحج فلم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما لهم مكرم إن الله يفعل ما شاء قال الإمام مجائم رحمه الله او قال ابن كسير رحمه الله تعالى يخبر تبارك وتعالى عن جلاله وعظمته وكبريائه الذي خضع له من شيء ولانت له المخلوقات باسره جمالها ونباتها وحيوانها فالنفوها من الإنس والجبن والملائكة فأخبر الله جل وعلا ان كل له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي مفرة وعشية أنه ساجد لله جل وعلا وقال الامام ابو العالية رحمه الله قال ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر نجم ولا شمس ولا قمر إلا وهو يخر ساجدا لله عز وجل حين يغيب ثم لا يتصرف من سجوده هذا حتى يعلم الله له بالنصراف فإذا ألم الله له بالنصراف تفيأ يعني اخذ ذاتا يمين حتى يرجع إلى مقطعك حتى إلى مقطع. الشمس وتستدم الكواكب وتستدم النجوم في أن تشرق مرة, مرة أخرى فيأدم الله لها ثم قال النبي فيوشك أن تسجد الشمس تحت عرش الرحمن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 من علامات الساعه الكبرى علامة من علامات الساعة الكبرى والدجال وخروج الشمس من مغربها هما اشهر علامات الساعه الكبرى وهما العلامتان اللتان قال فيهما ابن كثير وغيره اما الدجال او اما خروج الشمس من مغربها فه هي العلامه بتغير حال العالم العلوي واما خروج الدجال فهو اول علامات الزينه بخروج او بتغير النظام العالمي الشامل طارق ما لو الارض من عليها فلما تغرب الشمس من المغرب حينئذ كما ورد النص لا ينفع نفس الايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في منها قط وهذا واقع وسيحدث هذا اللي هو خروج الشمس من المغرب نعم قال عذاب القبر ونعيم المقبره فاستعذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم كان, كان من صلا كان يستعيذ من عذاب القبر هذا دور كل صلاة يستعيذ من عذاب القبر. وبيان النبي عليه الصلاه والسلام مؤخر أننا نفتن في قبورنا قريبا من فتنة الدجال أن الأمة نفتن في خبرها قريبا من فتنة الدجال وعذاب القبر لا سبيل إلى كان لا سبيل إلى إيكانه وله ادله كثيرة جدا كما في القرآن والسنة النار يعرضون عليها مذور وعشيها بالبرزة ويوم تقوم الساعة أنخلوا آلة في العرب عن شد العباب والقبر إما من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ومر النبي على القبرين فقال انهما من يعزبان وما يعزبان في كبير وقال إن هذه القبور مملوءه على ظلمة على أهلها وإن الله يقولوها لهم بصلاة عليهم إلى أجل هذا أخبر عن وجود مُنْكَ ونَكِير وسؤال أخبر عن هذا كله وإذا الإنسان إذا رجح الميزان ومنعم كما في حديث البراء وإذا ثقه إذا خف ميزان وعسف كما في حديث البراء رضي الله عنه أن العبد المؤمن إذا كان في اقتاع من الدنيا و أو في إقبال من الدنيا وإقبال على الآثار نزل اليه من السماء ملائكه مُبِرُّ رجُو معهم كفر من قُفَر من قُفِر الجنة وحرطهم من حموضنا ويجلسون منه مدى البصر ويجلسون ملك الموت فيجلسوا حين راسوا يقول ايها الروح الطيبة اخرجوا الى منفرةك من الراحة وردوان فتخرج الروح سهلة كثيرة تسير كما تسير القطرة من فيه استخار فيأخذها الملك فلا تنفع الملكة في يده طرفة عين حتى تأخذها الفاتر الفوها في تلك الكوفبي وفي تلك الحمو فتأخذها كأطيا بنفحة المسك وجدت على وجه الأرض في القلب ما الروح الطيبة من البلايين كنت بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح طريبة فأقولوا روح فلان في فلان باحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فثم نستكتبعنا من السماء الدنيا كنتم لهم والثانية والثالثة إلى السماء السابعة ثم أولاد أولاد من قبل للأرض. له وصدف عبد الى الارض واكتبوا له كتاب في الليين وعينوه للأرض فإني وعدتهم أني منها فرقتهم وفيها وعينوهم ومنها قد منتارة من أخرى فتعارب روح إلى الجسر بالقبل ثم يفتحهم من الجنة ويفرج رؤون الجنة ويأتيها رجل حسب السيادة حسب وحسب الرئيعة حسب المنظر فقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير فقول أنا عمل الصالح فإن رأيكم سريعا إرافاعة الله بطيئا عن معصية الله تبارك فأقول رب يأتي بالسلح حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له نومه العروس الذي لا يجبه من نومه إلا حب أهله إليه وأما العبد الكافر وقال له فعكس ذلك تنزل إليه من السنة سود الوجوه معه المسوح والمسوح ليف النخل على في الناخل في الجد الناخل ينسج منه كفن خير هذا لو وضع على ظهر فيه لجرحه كيف وهو كفره معه المسوح ومعهم حروط من حروط النار فيبسونا منذ البصر وإنسرائيل كل نوتع الطراز ويقول آية روح الخبيثة أفروج إلى الآظم من الله وزفك فتمتشر الروح في الجسد ثم تنزع تمزقه تمزقه في جسده كما ينزع السفور من الصوف المبلون يعني كما ينزع الشوك من الصوف المنون. ف. إذا أخذها الملك لا تدعها الملكة في هذه طرف عيبنا أقبل لذلك فإن في تلك فول وفي تلك خمود فتأخذ كيان تلميح جيفة وجدت على وجه الأرض فلا يبرون على مالك من الملائكة بين السماء والأرض فقال ما هذه الروح الخبيسة أو المنتنة فلقد روح فلان بفلان بأدب بحياة سناة التي كانوا سببا في الدنيا يبغون لها اسمه محمد مثلا عل سمعونا لزمان حاتم اقبح ما كان سببي أي اسم كان يتاذر في ثنا يسمى في حين اسمه تمام ثم إذا اول باب السماء الدنيا فلا تفتح وقرا النبي قوله تعالى لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلن الجمل حتى يئج يعني حتى يدخل الجمل والجمل والحبل كبير حبل السفينة حتى يئج يئج سببي ثم قال جل وعلا ان كذب عدي فاعدوه إنا غاطب وكتب له ودمو في سجين وعنه الأرض فإني وعفاني فإني منها خلقهم وفيها رعيهم ومنها خرجهم تاركا فترجع منهم أفر إلى القبر ويفتح لهم النار ويفرش لهم النار العلامه وأديهم للقريح المنظر من الرجح رصليه ونال علامه بالقبر ويقضي الله شتى عقره وذعاب وهذا قول وكان ان في يتعوذ بذلك او من ذلك بالله عز وجل وقالوا قبر حق وقالوا ممكنون غير حق والبعث حقه. على الموت حق فذلك انا اقول وصرافي قلنا ان هذا كما قلنا في الصحيحين هذا في الصحيحين وذلك في هذا ان شاء الله تفصيل الطريق على وجه الاستقلال في كتاب خاص بعشرات الساعه سنتعرض لهم ان شاء الله تبارك وتعالى لذلك حين ينقم وسنافير عليه السلام في الصوم فاذا هم من الالداف الى ربهم ينزلون ويحشر الناس يوم القيامه وفاه وراثا وغرلا وهمه فيطفون في موت القيامه اذا عندنا الان البعث ايضا هذا من الغيب الذي اخبرنا الله ورسوله به ولا سبيل العهد كيف نبعث بعد ان نموت كما خلقنا اول مره واعاده الخلق ليست باصعب من ابتلائه الذي خلق اول مره يشعر عليه ان يعيد الخلق واضح من يبعث الخلق بعد موتهم وذلك حين ينفق اسرافيل في البوق اي في الصور والصور والبوق الصور هو الهوء آلة ينفخ فيها فتبت صوتا. أمام؟ وهل ينفخ الإصرافين في الصور مرتين أو أكثر؟ بعض السلف على أنه ينفخه مرتين النفقة الأولى نفخه البزع والصعب والنفقة الثانية نفخه البحث والنشور وقال بعض السلف بل هما ثلاث نفقات نفخ الفزع يعني ينفخ فيفزع الناس من الدفقه ثم ينفخ فيصعقون يموتون يعني وينخل دفقه ثالثه فيبعثون وهذا طبعا كلها الباقي فيها اوصوص الى النبي عليه الصلاه والسلام انما هي اقوال للسلف رحمه الله تعالى عليهم نعم قال ويعشر الناس يوم القيامه حفاه وراه غللا بؤما فيقفون بماطل في القيامه حتى يشفع بهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصر الموازين وتنشر الدواوين وتطاير صحف الاعمال الى الايمان والشمائل فاما الملوث كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سفورا ويصلى سعيرا والميزان له من ولسان توزن به الاعمال فمن موازين موازينه هم المفلحون ومن موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيام هو اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واباركه عدد نجوم السماء من شرب منه شربه لم يطمئن بعدها ابدا ويحشر الناس الى اخر اثباته الشفاعه حتى يشفع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر الناس كيوم ولدتهم امهاتهم حفاه عراه غرله يعني غير مختونين بهما يعني لا شيء معهم مجرد من كل شيء وَلَقَدْ يُؤْتُمُونَ فُرَاءَ كما كَمَ أَخْلَتْ مَلَاكُمْ أَوَّلَكُمْ فقالت عائشة رسول الله الرجال والنسان فأن عرارة الرجال يعني فقال يا عائشة إن الأمر أعضر من ذلك مثال الأمر مع أن الرجال والنسان والأمر أعظم من ان بذلك وحينئذ إذن يأذن الله بالشفاعة، يأذن الله بالشفاعة بعصا الموحد، فيشفع الملائكه ويشفع النبيون، ويشفع المؤمنون تمام؟ كل هؤلاء كل ما شفع رب العالمين أو يقول الله عز وجل شفع النبيون أو الملائكة والنبيون والمؤمنون لا بيت إلا رب العالمين. حنيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعه وهذا هو القسم الثاني من اقسام الشفاعه اللي هو الشفاعه الخاصه لان الشفاعه في تقسيمها العام قسمان شفاعه عامه وشفاعه خاصه الشفاعه العامه هي التي يشترك فيها النبي مع غيره اللي هي الشفاعه في اخراج عصاه الموحدين من النار ولا قسم الشفاعه الخاصه ولا خاص بالنبيهينا صلى الله عليه واله وسلم وهي التي تكون في ارض المحشر وهي التي قصدها المصلي هنا التي تصلى المصلي هنا قال ويحشر الناس يوم القيامه عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامه حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصلي جالسا هنا الى الشفاعه العظمى ان يشفاعه النبي لربه في اهل الموقف ان يفصل الله بينهم ده الشفاعه العظمى واضح مين وهذه الشفاعه لم يخالف فيها احد حتى المتبعين اثبتوها للنبي عليه الصلاه والسلام اثبتوها ولم يخالفوا فيها ان النبي يشفع عند ربه ليفصل الله عز وجل بينهم اما الشفاعه في عصاه الموحدين فهلك قلنا الشفاعه العامه للنبي ولغيره شاركه فيها غيره ممن اراد الله عز وجل ان يكرمه من عباده سبحانه وتعالى فيشفع نبينا لمن دخل النار من امته فيخرجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم بعدما احترقوا بصره فحما وعمما يخرجون ويدخلون الجنة بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعه للنبي كما قلنا من الملائكه والمؤمنين ولمن اراد الله ان يكرمه من عباده سبحانه وتعالى قال الله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى الا لمن ارتضى وقال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه تبين ان الشفاعه لها شرطان أن الشفاعة لا كما كمساة الآخر أما الكافر والكافر الأصل يعني فلا تنفع شفاعة الشافعين ابدا لكن الله كما قلنا في الآيات الثالثة تجني أن الله لا يكون شفاعة إلا منها لدي الشطين الاول الأول ولا يشفعون إلا لماذا طبع الشط الثالث من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة لا لديه طبع الا بشرطين الشط الأول الإذن الإذن أن يأذن الله في ذلك الثالث رد الله عن الشافع والمشفع يعني رد الله عن الشافع أن يشفع وعن المشفع أن يشفع فيه أو لا تمام طبعا الشفعة في كل أنواع الشفعات الشطن دول الشفع العام والخاص ما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بند وقال ولا يشفعون إلا لمن الطهر وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفع طويل فأتى يا ربي فأسجد تحت العرش حين يلهمه لله عز وجل بمحامد لن يلهمها أحد من فمن التسبيح من وغيره فتب أقول يا محمد ارفع رأسك وسط قرطة واشفع مشفع فأقول يا رب أمدي الحديث لم يشفع رسول الله إلا بعدما آذينا له رب يعني الإذن والرضا عن الشافعة المشهولة في الشفاعه العامة والشفاعة الخاصة وأضع من فالشفاعة كلها قسمان شفاعة عامة والتي بينها وخاصة التي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة الخاصة أقسام الشفاعة الخاصة مساء تنقسم إلى أقسام واحد شفاعة النبي إلى أهل الموقف في أن يقضي الله عز وجل ويقصر بينهم وهي دي الشفاعة العظمى الذي يغبط عليها رسول الله يوم الفيام وهي التي بسببها يزعم حتى المتكبرون بسيادته لبله قال أنا سيد ولد العالم اه لا يا جماعة ما في الدنيا مع انه سيدهم مع انه سيده في الدنيا لان الذين ينتعون سيادتهم في الدنيا كثير حتى من المسلمين تمام من جوا مسيدهم واقسم اما بالقياده فانا قر وزيد حتى الذي كان يكادم سيقر حين إيه سيادته على من آلم لأنه لا تغرى مما نحن فيه إلا وشفعته عليه الصلاة والسلام فإذ أننا أو إذ أن كل متكبر جبار سيرى الرسول رسولاً بعد رسول سيته يتنحى وأتنصر ويقول لست لها لست لها أنت أسأل فلان حتى يحيل بعضهم الناس إلى من بعدهم ثم يقول رسول الله فيقول انا لها انا لها الحديث فالشفاعة العظمى من الشفاعه في اهل الموقف والقسم الثاني من اقصر الشفاعه الخاصه الشفاعة, الشفاعه في دخول الجنه لان الجنه لا يدخلها احد من الانبياء قبل نبينا ولا تدخلها امه من الامم قبل امتنا تمام لا كلها أمة من الامم قبل أمته قال النبي حرمت الجنة عن الأنبياء قاعدت أكلها وحرمت الجنة على الامم حتى تدخلها أمته تمام قال النبي فلا تبع الجنة الحديث فأستاذ يعني أستاذ الرب القسم الثالث من أقسام الشفاعه الخاصة في تخفيف العذاب على أهل النار وهذا في أرياف خاصة مش تقيم العذاب على كل أهل النار. انما هذا في أرياف خاصة لأن الشفاعة لا تنفع الكافرين كما قال الله عز لا تنفع الشفاعة بالشافين. أبو سيد في النار. أبو سيدنا الله ماشين. لا مش نبع. مش نبع شفاعة. يأتي به الله عز وجل أبو سيدنا الله ماشين. يا أبيه الله عز وجل وإبراهيم عليه السلام. فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال إبراهيم: اليوم لا عص. فيقول إبراهيم: يا رب أنت عيني أنك لا تغزني يوم العثون. فيقول الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على كل مشرك. ثم يقول الله لإبراهيم: يا إبراهيم انظر تحت قدمك. فيظهر فإذا قد مسخ الله أبواب ذي قل. والزيخ هو ذكر الضبع ومسخه زيخا لان الزيخ مشهور بنتنه وعفنه وإنما مسخه الله ثوابه لابراهيم عليه السلام حتى لا يرى في النار فيرى لكنه في النار لكنه في الامر تمام ف يشبع بالظالب في فانا خاص واضح معي لكنها طبعا ليس شفاعا لرفع العذاب إنما شفاعا لتفكيم العذاب عام كما سئل النبي يا رسول الله هل نفعت عمك طالب؟ كان كم يقوم كما فقال النبي نعم نفعه الله بي إذ أنه كان في غمرات النار فهو الآن في ضحضاء من النار يلبس عليه من النار يغلي منهما دماغ قفض الله عنه بما كان يفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أجمعي والشباعة العامة كما قلنا هذه خاصة أو عامة في إخراج المؤمنين وفي كل الملكة والنبيين وهي في إخراج عصاة المؤمنين من الأمم طبعاً ذا عصاة المؤمنين كلها الموحدين يعني من كل الأمم مش من أمتنا بس عصاة الموحدين من كل الأمم كافر أيضاً كافر من اهل البراية تمام؟ فيشفعون في من يدخلون والذين يدخلون النار قسمان قسم يدخل ولا يخرج منها ابدا وهم الكفار الأصليون وقسم يدخل ويخرج منها الشفاعه، وهم عصاه الموحدين وهم عصاه الموحدين منفخين منفخين تدرك الأسفل من المرحل يعني شفاعة المرحل هنكلم عنه النفاق أخسر أيضا النفاق أكبر هذا لا تدركه الشفاعة عبد الله البدبي و أغتوله أما النفاق الأصغر تدركه الشفاعة لأنه تمام؟ والشفاعة العظمة كما كنا لم يختلف أحد من, من أهل القبلة عليها و أهمين اما الشفاعه التي هي في اخراج عصاه الموحدين من النار هذه هي التي خالف فيها اهل البدع اهل السنه والذين خالفوا فيها هم المعتزله والفضل الشفاعه في اخراج عصاه من النار اما الشفاعه العظمى لم يخالفوا ليه خالفوا في الشفاعه في اخراج عصاه الموحدين من النار لأنه يقول الكلام دا لو كنتم تذكره ممكن تقول وكيف اللي ليش لو هم يقولون أي تمام يعني هم الآن هم تمام مام. فوضع أصدق وضع أصدق أن المتكر الكبير أكاد فكل نص هذه خالف الكلام يردوه تمام؟ يُرُدُّون ومن هذا وهذا النساء من هذا الطريق قلت طيّم يأتون أنه ما هو الأنظر مش أثبت الشفاعة ويأخذ المطار وناس لم يعانوا خير طبط أقول البلاد يقولون أن لا لا فلا لهم شفاعة ولا شفاعة في هؤلاء فينكرون الشفاعة بالقرارة في والصلاة المحنين من النار لأنهم الش... لو أثبتوا الشفاعة سيتناقضوا وعشان يفضل من وجة نظري كلامه مبتسم يلقي الشفاع ولقاحنا في درسهم الشفاعي إذا تابت بالنصوص يقول لنا اعتين فيها فالخواج كانوا هم مخلص العصافير النار والمعتزلة كذلك وإن كانوا طالعهم يختلفون في الدنيا نحن كافر كل هذا ولا ذلك إن الخوارج بخلصوا فاعل كبيرة من الإسلام إلى الإِكْفُف إلى تمام ده في الدنيا هم كافر علوم في الدنيا وفي الآخرة مخلص في النار المعتزله خرقوه من الإيمان في الدنيا وجاروه في منزلة منا منزلتين يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وفي الآخر اتفقوا مع الخوارج أنهم في النار وأو في أنهم خلت ليه يبهم الخوارج المعتزل لأن هم يدينون اسمهم العلاج فرق هم لما تقرأ فرق المقصود هم لاسب الآخرة بالنار هم المصاهرة وأو فاختلفوا في الدنيا فالخوارج كفروا والمعتزله اخرجوه ولا يدخلونه فبكره الايه يسمح في أما اما بالاندره فاتفقوا كلهم على خلوده في النار اما اهل السنه فيختلفون عن الخوارج والمعتزله ويقولون باخراج عصاه موحدينا من النار لما ثبت بذلك النصوص نعم اخراج ويحاسب فيحاسبه الله تبارك وتعالى وتوصل الموازين وتنشر الدواوين وتقايل وتقايل وتفك الاعمال الى الايمان والشمائل طبعا بيقولوا كل حاجه يوم الايه القيامه وخاسب الله عز الكافر فاله حساب المؤمن فإن الله يعرف عليه يعني الله يعني تغفرها مريض تقول انا سأبطره عليك الدنيا وارته لك اليوم يعني يعد الله عليه اعماله وعرضه ثم يقر الله عز وجل لا وتوصل الموازين الميزان حق الميزان حق وهو ميزان حقيقي له كفتان كيف توضع فيها الحسنات وكيف توضع فيها السيئات فبتزغلت موازين حسناته هو في عيشه الراضية ومن خفت موازينه يعني ثقلت موازينه سيئه وامه هاويه لكن كنا قد يسال ثالث سؤال ويقول اذا خف ميزان احد الموحدين واحد لما بيوزن خف ميزانه ده مش هيبقى مش وارد ده الانظار هم يعني عمل امر كان بيصلي على صمره 1000 صمره إلى غيرها لما يجيء ميزان خف ميزانه تمام والله تعالى يقول ومن خف الموازين هاوية فقطع لمن خف ميزانه بالنار شفتوا الايه ومن خفت موازينه فامه هاوية فقطع لمن خفت نوازينه في النار واحنا عندنا عقيدتنا يا شباب الجماعه ان العصا مش تحت مشاءة الله نعم. تحت المشيء فليس عصاة بن تحت مشاءة الله إن شاء أفرق فضلوا إن شاء العزة بعدنا؟ نعم. نعم نعم نعم كيف نجيب عن هذا؟ طيب جو ما جربة أعرف الأول أن الموازين ثلاثة الموازين ثلاثة ميزان تذكروا إيه الحسنات؟ وهذا في وميزان, وميزان تستوى عميه وهذا في النار وميزان تستوي ألقيه الحسنات والسيئات وهذا هو أهل الأعراض لا تقسم آخر ذكر الشيخ ابن ر. رحمه الله تعالى في مساله هالي الميزان واحد أو متعدد فاختلت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وقال بعضهم متعدد بحسب دون او بحسب الاخرى او بحسب الاعمال وقت بالك معي وقال بعضهم الميزان واحد انما الذي يختلف الموجود والموجوده ثلاثه تمام العمل وقت بالك معي العمل نفسه او الشخص نفسه وقت بالك معي او صحائف العمل واضح.الأمران عمل، أمرين. الموزون قال إذا واحد والموزون الثاني الصحافة العمل أو الشخص نفسه. صحافة العمل واضح. وعندنا الشخص نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يتبول السمين يوم القيامة فلا يزني إن الله جل جلاله. إن شاء الله دعوة وزيادة وإن هو العمل حلم كلمتان في منع الخالد. أنا أتكلم عن سورة الأسماء. تمام؟ فقلنا الموازين الموازن ميزان بزاعة بيه السلاثة بيه السيئات وميزان بيه السلاثة بيه السيئات اهل بيه تساوي الأمور و هم أهل إيه؟ أهل فترة ثم يتكتل الجنة و وقت ملك معي فأين من هؤلاء؟ يعني عندك الان الآن راجب بوزن فرلخ الميزان و خلت الجنة راجب بوزن فخفى ميزان و النار هو راجب بوزن الميزان فهذا أهل الأعر هؤلاء والأعوى كيف لأصحاب المشيئة من هؤلاء؟ والسيء ما ينفق بين وأن من خفة موازينه فأمومه أو يهو وبين أن عزاق الموحدين تحت مشيئة الله الجواب الجواب أن أصحاب المشيئة الذين شاء الله أن ينفر لهم الذين شاء الله أن يظهر لهم تمام؟ من يغفر الله عز وجل آه سيئاته، تمام؟ وهو الذي يوزن سيئاته بحسب مع معصياته موازين سيئاته، فاغفر الله فلا تعود قالوا أي اسم هذا المرتجل؟ طالوا أصحاب الذين شاء الله وينفر لهم. هم الذين يدخلون الجنة ولا يوزن، ولا يوزن. أن يغفر الله عز وجل عليهم. فضلاً بدون ميزان ويدخل الجنة واضح معي؟ فلا يمزن ومن لم يشأ الله ان يغفر له سيئاته وزن السيئات إبنه اسمها الآن من شاء الله وأن يفعل له يدخلوا الجنه من غير ميزان واضح؟ دول أصحاب المشيئ يدخلوا غير ميزان ومن شاء الله وأنه وزنت وزن السيئاته فتذكر سيئاته فيدخل ليه فيدخل الله فلا دعو فالميزان عموماً ميزان حقيقي. لو في وله لسان خلافا للمعتزلة. أنت تلاحظ أن في كل مسألة اتخلق في أغلب مسألة اتخلق لك ما خالف هذا المعتزلة جميعا. خوارج إلا يقول لمسألة وفي أغلب مسألة اتخلق تجد الخلاف. لا ليش؟ لان منهج نهجنا في السنة بقولنا ما منهج ما نهج بين هذا الفرق وما هي رضي الله تعالى عنه. المهم أن المعتزلة خالفوا في الميزان وقال ما في ميزان. إيش ميزان؟ ها؟ عليها؟ ماذا؟ التلام عليكم لا تمام؟ أن ميزان؟ إيش ميزان كيف يعمل كل كي كي مصر؟ لما يقوم بصدر وإنها إزاي الصور يعني؟ تمام؟ فقال إنما معنى الميزان معناه برعلك. معناه هو أن الله عز وجل يعد بين عباده هو لا يظلمه وليس هناك حيث اسمها ميزان دوزن في على وجه الحقيقة يعني إذ كيف توزن الأعمال هي أشياء معلومة تقول المصادر ازاي كلام يا كدوزن سواء في طاعة أو في مواصية لأنها ليست أعيان يعني ليست أعيان لها أجير يعني شوف بقى دائما خطين العقل في مقارن المسر ما تشغلش كامل كل النص خلاص تسلم يعني اعمل بالنص ده المجهور لا تعمل عقلك في مقابل المجهور هذا هو كما قلنا سلّق الكفر بالله عز وجل وأنا قل لهم أنتم تبسّبون المجهور من يعني من أجل أن ما مش جايبة قصة اللي ممكن عبد موسى سليم طروب النص طرق النص ما تقولك معي أليس الله عز وجل قادر أن يجعل هذه الأعمال المعنوية في صوره موزونات حسيه ودوزا ربنا مش قاطع على هذا خالص طبعا القرائن سطعت على هذا والنبي عليه استقال لما قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ونصب حبيبه داني لله الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده المطار أه؟ لما يوضع على مو وتسعين اسيدا في كف سيكون لدينا هباب بالنصر ثم يؤتل الوضاقة والوضاقة في كيف الاخرى فنضي جزي الله وتذكر الوضاقة ولا يذكر معاش بالنسبة لي شيء يقول لها المسوء صحيح زي برطوها يقول لك بسي الخيام تبنات للعقل طبعا إذا أعمالي كيف توزن أصبا واحد معي كيف توزن هذا فلكل ينبغي أنك نسلم النص لأن الذي أخبر بهذا قادر على أن يحيل هذه المعنوات الى حسيات توزن لها جنة سبحانه وتعالى نعم قال وطنشر الدواري إلى آخره فأخبر سبحانه وتعالى أن الداوين يصبح وطنشر فآخر كتابه يمينه فينعم وآخر كتابه شماله من وراء ظهره فيشقى وتتطاير صحف الأعمال الأيمال والشمال فأما من مذيئ كتابه يمينه فسوف حسبه سابه سوى إلى آفن إذا نعم. قلنا أما من وجد كتاباً ربعيني سوي وحاسس في سب يسيرة وينقلب إلى أن مسرور أما من وجد كتاباً وراه ظهري فسوف يدعو تبوعاً ورأسه سعيراً والميزان ودوك الفتان ولسان توزن بذي الأعمال فمن قبل الموازين طبلاه والمقبحون أم الخبط الموازين طبلاه الذين في جهزم خالد، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه في قيامة ما هو أحده يرمى ذبه وأحدى من, من العسل وأباليقه على جلوب السماء من شاربه شرقة لم يرمى بعدها أبدا وبعدها أرض الإمام بحوض الإمام بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وحوض النبي هذا ليس في الجنة حوض هذا مش في الجنة حوض هذا في عصاق القيامة في عروصات القيامه يشرب به النبي وامته صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض هل هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ام لكل نبي حوض الجواب ان لكل نبي حوض الجواب ان لكل نبي من الانبياء حوض كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لكل نبي حوض. أخبر بذلك أن لكل نبي حوض. لكن أعظم هذه الاحواض حوض النبي صلى الله عليه وآله أصغر مني لأن أصل الأمم الذي جاءت منها أو سيأتي منها واردون على الحوض. هي أمة النبي عليه سبحان هي أكثر من واردا على هذا الحوض يوم الفيام ثم أخذ يصف هذا الحوض فالطالع هو نعم هو ما يوم الحطب يوضا من هذا وحدا من العصر وأباركه عدد نجوم السماء من شاب أنه شربة لم يظمن بعدها هذا كل وصف هذا كل وصف ليه وصف الحوض هذا كل وصف حول النبي عليه الصلاه والسلام ما اشرت بيارا من اللبن واهله العسل تمام اباريق وفي لا ترى كيزاده عدد نجوم السماء ورقي العدد ده اللي عدد نجوم السماء ولو الا كانوا السماء وفقا لعلمنا الروايه برقي كان نجوم السماء أعم وافضل ليه قالوا انها تشمل المعنى اي فهي كنجوم السماء عدل ما وكنجوم السماء صفاء وبريق ولمعانا فكنجوم السماء افضل واثبت النعيم وكبار زمان الروايه عام من شرب منه لم يظم شرفه لم يظم بعده ابدا يعني من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شرفه لن يظم بعدها ابدا وكي معي اما هل شبه في عين. اما انا مش هعط ولا في الجنه وشفاههم تقوق شرابه طول فيها ايه اربع انهار طيب هو شرب قطره شربه لا يظمى بعدها ابدا ساشرب من الجنه ولن يظمى يشرب ابدا بعد الجنه طب بالك فهل نقول بانه اذا شرب من النبي لا, يشف. لا ها؟ يشرب الجنة؟ ولا يشرب يشرب يشرب يعني هيشرب هو عشان يعني يشرب طلع لا يظمر عليها ابدا ولا من طيب العلماء قالوا لي السبب نفوس في القران مشاور من الجزء كان من سوره ايه؟ طور، من الجميله وسلسبيلات وكان قال ان اهل الجنه ما يشربون عوشا انما يشربون ثلاث ثلاث وما ياكلون جوعا انما ياكلون ثلاث عن كلايات وأنك لا تضرو فيه ولا أنك لا فيها ولا تضحك. وأنك لا تضرو فيها ولا تصحها، وأنك لا تجور فيها ولا تعور، يعني لا يجورون ولا يصنعون، أما تشربوا أكله؟ ويتاز، تمام؟ إذن الجمع بين هذا أن أهل أن الجنة إنما يشبعون ويقولون تلذذ لا حاجة كلاه، تمام؟ إذا أنهم لا يصنعون ولا يعبون ولا يشربون ولا يجورون كلها ليسة السؤال هل الحوض هذا موجود الآن؟ الجواب نعم موجود الآن لأن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم هو يقلب قال كأني أرظر إليه كأني أرظر إليه الآن هو موجود الآن تمام؟ نعم قال الصلاة حق للوزه الأمراض وللزل عنه الفجار الصلاة والجسر هو الجسر الممدود على النار الجسل الممدود على النار يعبر عليه الناس الى الجنه وقد جاء وصفه بانه أدب من الشعر واحد من السيف وجاء وصفه ايضا كما بينه المصنف انه مطحله مزيله مطحله مزيله يعني زلق يعني مزحلة يعني تمام من يستطيع ان يمشي على الطريق بين السور على احد حده من السيف وأدب من الشعر ومع ذلك زلّ، يعني كيف يسير الإنسان على مثل هذا الطريق؟ لو ما لو أنال الآن قلنا لك سنضع لك طريقا عرضه عشرة أمتار، ولكن هذا الطريق سنضعه الآن على ارتفاع 500 متر من الهواء. وتشتحك الغرور شو هذا، تمام؟ تحتك طبق وطريق عرضه عشره امتار لو مشيت على طريق هذه الصوره ونظرت نظره لاسفل ستسقط واضح الانسان قد يكون على سطح بيت مساحته خرائط او اكثر غير مسوره ومجرد ان ينظر الى الارض يمكن ان يسقط الغرفه كيف يمشي على هذا الطريق؟ أو كيف يمشي على هذا الصارف؟ طبعاً لا يمشي على هذا إلا من سبته الله عز وجل بعمله، لأن الناس يجوزون على هذا الطريق على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. زوجة هذا الصديق مع كل التبرعية وكملع أنباض وكان عنده رأيه ممكن يمر ولو حصل سقط ممكن يتعلم. ويلف في الهواء كل الكلام لا يصلح هناك إنما يمر على هذا على حسب على حسب عمل العامل لا على حسب ذكائه ولا قدرته ولا صحته ولا شيء من ذلك انما يمر العبد بعمله من هنا ولذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام احوال الناس وهم يمرون على الصراط فقال منهم من يمر كمر البرق كالبرق الخاطئ أتخيل بهذا, ال... بهذا الوصف الذي سمعته ادق من الشعر وأحده من السيف ومضحه مزيلة ومع ذلك يور على هذا كالبرق الخاطئ ومنهم من يمر عليه مر الليح ومنهم من يمر عليه مر أجارد الخير ومنهم من يور يجري ومنهم من يمر يمشي ومنهم من يور يزحف على يديه وغضيه فينكدش فينكدس في النار فتنهشه كلريب كشوك السعدان بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول كلريب على مثل شوك السعدان أو مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخطط الناس بأعمالهم إذن أنت تمر بعملك وتنجو بعملك وتخطف فتسقط في النال بعملك وحركاتك في عرصات القيامة بعملك الذي يحركك عملك لأنه عند الطير الصعب لا تقل أنا بإمكان أن أمد اليمين بدلا ما اشمال لا إنما الذي يحركك حينئذ هو العمل فهل هناك عمل إذا تحركت به يوم القيامة أن تتحرك به لما تشطر به بين الخلق ولا تخطح ام لا يزال هذا العمل غير موجود قال ويزل عنه الفجار لماذا يزل عنه الفجار يعني يمر عليه الابرار ويزل عنه الفجار او يجوز له الابرار ويزل عنه الفجار يجوز له ربنا قدموا وعملوا قدموا عمله ويزل عنه الفجار لانه ما قدموا او قدموا لكن انطفأ نورهم على الصراط تخيل يا يعني الطريق بهذا بهذا وهل الكته وهل ظبوره ورجل يمشي في ظلام انكل لا يرى قبل انطفأ نورهم فهو يتخبط على هذا الصراط لا بد ان يقع ولا بد ان يسقط في النار نعم قال وجنته والنار مخلوقتان لا تمايان فجنة دار اوليائه والنار عقاب اعدائه واهل الجنه فيها مخلدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر وهم فيه برسول ويذهب الموت في صوره كبش أملح ويصبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا ضوء. نعم. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة مخلوقة مولود في أعلى عالين. والنار مخلوقة وموجودة في أسفل سافلين، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار غير مرة راها كما في رحلة المعراج ورآها كما في صلاة الكسوف لما مات يده وتقدم وتاخر فسأله الصحابة عن هذا فقال لقد عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط يعني هذا الحائط لأنها شاشها كذلك فلما رأيت الجنة ما رأيت منظرا قط يعني كهذا ولقد هممت لما مدى له هممت أن اخذ منها قطفا من العنب ولو أخذته لا أكلت منه منهما بقيت الدنيا ولما رأيت النار رأيت كاليوم منظر أي من شدة ما فيها فإذا هي مضويه يحطم بعضها بعضا يعني ياكل بعضها بعضا فأرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة والله عز وجل بين أنها موجودة بقوله اعدت أي في الجنة أعدت يعني انتهى من إعدادها واضح معين؟ وخلقهم والله عز وجل خلق الجنة والنار للبقاء الصرمدي يعني للبقاء الابدي الذي لا ينقطع أبداً ويأتي على هذا كلام سؤال هل دفنا الجنة؟ هل دفن الجنة؟ وهل دفنا النار؟ الجواب لا، بل لا دفنا للجنة ولا النار، بل تقيادي أبداً بدون انقطاع ولا تحول، قال الله عز وجل، في اهل الجنة لا يبغون عنها حولة لا يرغون عنها حولة وقال تعالى قاربين فيها املا وكذلك في النار قال وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها وقال بقول تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكسون ومما يدل على ان الجنه والنار او العذاب والنعيم دا لا انقطعني ابدا زف الموت حديث ذرف الدق الموتى أنه يؤتى بالجنة أو يؤذى بالموت. أصله على صورة كبش أملح والكبش كبش الأملح وال كبش الأبيض. أملح يعني فيه بياض الملح. واضح ما يسمى كبش أملح لأنه فيه بياض الملح. وهذا الذي يسمى في الجزيرة الآن بالكباش الحرية اسمه في الاسم المعاصر الكباش الحرية التي كانت تسمى في السيرة أو في السنة الكباش الكبش الأملح. فيؤتى بالموت على صورة كبش أرله فينادى على اهل الجنه فيشاؤون يعني دون على قوم فيقال لهم اتعرفون هذا فيقولون هذا يقول النعم هذا الموت يعرفونه ثم ينادى على اهل النار تعرفون هذا تقول النعم هذا الموت فيذبح الموت بين الجنه والنار ويقال لهم يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. خلاص، فيزداد أهل الجنة شرورهم إلى شرورهم، ويزداد أهل النار حسرتهم إلى حسرتهم. تخيل أنت، يعني لو أنت كنت تدخل للشخص، أدخل النار، ويأكل مثلاً بعد سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف سنة، ممكن، ممكن يمدي نفسه. يقول لك والله مثلا ممكن إيه، ألف سنة، ممكن تطلع مثلا في التلت المدة بحث سلوك ولا كده وأخذ بره معه. أما هذا لا فن ولا قضاء. كيف سنه تحمل هذا العذاب الذي لا ينقضي ولا ينقطع تخيل يوم القيامة فقط يوم القيامة لو يوم الحساب خمسين آلف سنة خمسون آلف سنة ده يوم الفصل يوم الفصل بين الناس ثم يعرف العبد وأن يتواصلنه إلى الجنة أو الى النار وبعد ذلك أستخدم في الجنة في النار الى أمد لا يعلمه لا ينقطع لا ينقطع ده كله لماذا؟ لأجل كم سنة؟ عشرين سنة؟ التي واجبت عليك فيها التكاريف؟ عشرين سنة رجل يظل في النار آمات لا تنقطع لأجل عشرين سنة قلت بقوله صل يقول لك دعين يا مولاني طب بطل الدخان دعين يا, يا مولاني طب يأتي حرق بالأشل للتطور للنساء يقول لك دعين يا مولاني ومولاك إن شاء الله يدعينك يزلك أمر خارف من السماء يحملك من النار في الجنة؟ اعمل! اعمل اقلع عما انت فيه لو دعا لك اهل الارض كلهم وانت ليست عندك رؤيه الاقلاع عما انت فيه لن, لن يوثقك الله لهذا هذا استيذاء وهذه سوريه بالله ورسوله واياته فانت لابد ان تنظر لنفسك يذبح الموت ولا خروج اهل الجنه ماكسون في هوايه واهل النار ماكسون في هوايه لا خروج لا موت هذا الموت ان كنتم تنتظرونه وتتمنوه لا تجد هذا الموت تتمنى هذا الموت يوما فلا تستطيع ان تجد ولا تجد الى هذا الموت طريقا ولا سبيلا ثم يذبح الموت فيزداد ان الجنه سرورا واهل بل يحصر الانسان يبغي ويراجع نفسه الان وهو في نار المهنه كما قال السلف رضي الله تعالى عنه. بهذا هذا نقول من هذا الفصل وهو الفصل الخاص بالسبعيات ثم بعد المصنف رحمة الله عليه يذبع مسائل في أمور عقبية متفرقة هذا ما نتعرف الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله وقيم